لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جن تنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمن انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وكثير.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 قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقَرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنٍ يُضَاعَفُ لَهُمْ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 مَثَلُ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شديد من اللَّهِ ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, وجنة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم